الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هاله بالنسبة للأسئلة اللي يجيب على بعض أبي سالة السائل قال بعد السلام عندي سؤالين كيف أحسن الظن بالله واحد اثنان قال أنا كثيرا نسيان ما أمركز في كل شيء مع إنه لم أفارق الذكر وقراءه القران قال انا طالب جامعي بالنسبه لي جواب السؤال الاول طبعا احسان الظن بالله عبده و النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال لا يغرطن احدكم الا هو يحسن الظن بالله ده يعني هو حديث واضح والحديث اخرجه احمد وغيره و انه العبد مكلف يحسن الظن بالله السائل بيسالك كيف يحسن الظلم؟ إحسان الظلم بالله قالوا ما من أنواع التمني ظلّى اليهود والنصارى في إحسان الظلم بالله وخرجوا عن المنح وعاشوا على أمان واهمة مبزوفة قالها قالها تعالى وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أو نصارى حسنا اليهود والنصارى انت لست مسلم خائف؟ ها؟ مش خايف الله يعذبك بعد صلاتك دي الجماعه ده كانوا التمبرين ناس النتنياو وناس ابو بابا دي عجزتهم بسجل في سفر البقره قالوا لي يدخل الجنه ضامنا قالوا عدم كده معانا وقالهم بيكلموهم حتى جمش لاقرب كنيسه واحد تا بقى تلقوا لم الجماعه بيصلوا ايكون جوا اي قدس اوه انتوا بتصوبوا بنصلي دي صلاتك هي ها كيف الجن كيف بقول لك بتخش لا تخش معهم <تصفيق> انت انت بتخش لكن عنده في فامه مضمون واي ذول ما تبيعك وشا فالله قال تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صرون فغير المرجئه كتافه منحرفه فايفهم جديده اسمها المرجئه ده كمان عندهم انت يعني ممكن عشان تحصل الذنب لا اقول لك يا خليك سغه عندك سغه في الله الله رؤوف ورح ورح ورحيم ورحمت وادع راح راح فينا راح اجري النفس وبعد ما شغال كده تتابع اقول لك اقول الله مغفور انت ما تشدوا على الناس وبعد حاجه هم ده نهايه ما المرجعه قالوا كده المرجعه قالوا حتى المنافقين هم سجل والله صاحي والصوفي قال نفس الكلام في باب الفساد العقدي عبد الكريم الجيلي عبد الكريم الجيلي وفي قديم ما ادري ده كان منقول منه محمود محمد طه قال الجيلي هذا الخبيث قال وان من الكفار والمنافقين والمشركين وعبده الاوثان من يثكله الله جل وطيب معنا ما رحنا ثابت اذا كان المنافق والمشرك ساويتني معاه وانا وساوق انت مع منافق يكذب وياكل حق الناس واجرم ويصلي من رو ويصلي بس هو ما معتقده طيب كده انت ده مع ظلم انت ظلمتنا مش كده دي عقيده وسخه لقيت مقاله دي مره انا قعدت على جريده في جريده هيري السودانيه بس نسيت اسمها كلام ده قبل تقريبا 4 سنين Галу, Алін, Лібі, Кабір, Ядзур, Ассудар. Ядзур, Ассудар. Вам, у нас є мухадра. Дата, що є в галі, коли ви робите джерела, настала мухадра, настала, коли ви робите джерела. Калу, коли والله يا بيت بهذا اللفظ قال الله عز وجل حيفاجئ كل الناس المصلوا واه واه واه وبتاع السجاره وبتاع الخمر يقول لهم كنت هعزمكم لكن خليتكم عشان تخافوا بس وهي معانا معانا قال نجرب ذات ودي ودي الناس ما ده بس حكايه كده اه وده اللي عندهم هوس عندهم يقوم يجيب لك كلام لغوي وبعدين الكلام ده في حق العبد صحيح بيقول يقول لك كلام في اللغه معناه صحيح لكن في الشرع معناه شنو؟ في الشرع معناه باطل يقول لك مخلف الوعد لئيم ومخلف الوعد كريم وده كلام صحيح في اللغه العربيه مخلف الوعد شنو؟ لئيم ومخلف الوعد شنو؟ كريم يعني عشان عليك القضيه دي مخلف الوعد لو انا يعني قلت لك تعال بعدين في الساعة 9.30 نقول لك كذلك 5 مليون ما أتكلم بقى المكشير وانت تبسطت من أنها الساعة 9 مبسوط وعملتها بالله بعدين جيت بالله بعدين حالي شيء أمواء وصدك جيتنا على الساعة 9 مليون وانت قال لك هرح الدين أقول لك صدكت بالله أنت بينه بموقك أتديك أتديك أنا أتديك أتديك أتديك أتديك بعرفك من أنا أتديك 5 مليون ها طبعا انت بتقعد ده لوم مش كده لانه انا اني كذبت خلاص كذبت وعد, وعد وعدت لك بديك وخلف الوعد نوع من اللوم لما اوعدك اديك حاجه ونط منها ده لوم لكن بخلف الوعد كريم يعني لما اكون انا مسؤول وعندي سلطه عليك حتى لو انا ابوك طب وليه يا ولد والله الليله شفت تيجي البيت تعال اركبك بيه جديد يا قلبه بس الليله انا بصدق طبعا خلاص لو خايف وقلبه مقطع ها وجاء لما جاتك جلبته قلت انا كنت عاوز ادقك لكن عفيتك العفو كويس ما ده كده مخلفا الوعد شنو مخلفا الوعد يعني شنو كريم لما حد ذول الداير يعاقبك و... وبعدين يحكو عنك وخلاك ده معناه ده الكريم عشان كده بقول لك المسامح شنو ولك المسامح كريم فذل المرجئه اخذ ذق في حقي في حق في حق, حق الخالق ما ما مال في حق في في حقانا في حق الخالق الله عز وجل كريم ولله 100 رحمه امتك منها 99 الى يوم القيامه يرحم بها الخلق يوم القيامه لكن برضه في ذات الوقت من رحمه الله عز وجل انه احسان الظن به يعني الله عز وجل قيد وليد قال لك ده ليس على الاطلاق يعني تموت وانت تحسن الظن تعمل عمل صالح تؤمن وتعمل عمل صالح كذا يحسن الظن ان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فيرجو يرجو الرحمن ويرجو انه الله يدخله جنة ولا يشرك بعباده ربي حدا فالله كريم فعلا لا ومن كرمه انه قال لك ممكن يغفر لك اي جريمه الا الشرك والله صحيح ده مع مع انه قال هيعذبك قال اصل التعذيب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني في ناس الايه دي في ناس بتاع ان توعدهم القران بانه يعني وقعوا في جرائم كثير جدا جرائم غير الشرك الوعيد قائم بحقهم لانه الله قالوا بيعصي لا رسولك فانلوا نعم جانا مش كده فيبقى الوعيد قائم لكن ال الكرم بتاع العزه وجل الله من كرمه ممكن يغفر لك كل الذنوب انت فاكر كده نقعد نتكلم في الممر ده عن عن خطوره الشرك يعني ممكن انت تكون خايف ابو واحد تلاقي الله بتبقى بتموت انت بتضرب البتاعه دي لكنه خلت تتوب منه لانه الوعيد قائم تضرب والله مثلا توب وتشرب الخمر انت فاهم بتعمل اعماليات وسخه جدا العمليات دي ما وصلت درجه الشرك مين رحمه الله مع انه اول ما توعد عليها الله توعد انه اللي ما يعملوها يودوهم جهنم لكن بحكم انه كريم انه فتح لك باب بتاع انه قد يغفر لك الله يقول لك انت مته بتاع تمره كنت بتشرب الله بتشرب الخضره وكده وانا بسجل هذا مسجله اقرا كتاب وبعد ما اقول لك افتر لينك بواحد وشاره توحيد امشي امشي خلاص ويقول ما دول ذلك لمن شام هذا الكرم ذاته مخلف الوعد والله عنده ودل يعني يتوحد ناس لكن هيحكو عن الناس بعدين لكن لا يدخل في هذا اهل الشرك عشان كلنا احنا متكلم عن الشرك في ناس ما فاهمين كلام القران ناس بقول لكم نور انت شبابكم معصومين ادخلوا صالحين تحكوا انتوا اللي في الموقف ماذا كان صحيحين يا في الكلام فيهم؟ ناسبوه زعيط ومعيط قالوا هو ابقى بيتموت والله إذا تموت وتحسن الظن بالله إذا إنت وحتى تحسن الظن بالله والله صحيح وحتى ما عندك عقيدة في الشيخ في فبراير فاين دي ما عندها طريقه ما عندها اخو اخوان مصممون زي البلاعه بدر اوه بعد شويه يدخلك يقول لك روح على افغانستان وما عارف رماده كله هواء ساكت شغل بتاع ناس بالنظراتيه الكلفوا افكار تنشر تنشر عبر المنابر للاسف الشديد منابر متعدده كل واحد المنابر دي شرك تاخش المسجد تشوفه كده وما بقول لك ده شرك لكن شرك العين اذا ما عرفه تقول كده اللي فرغ مجياد وجاي اوه ومن و... لا يحكم الا ان الله واولئك هم الكافرون ايوه ايوه والله تعالي بعده انت بتطربني انت طبعا خايف من الحكومه ما فيك تاعين امن قاعدين تعالي بعده وين درك شمالك تيجي هون بيتورن طبعا الحكومه دي كافره طيب لو قلنا لي بيت جنب الجماعه أنا. احتمال كوفر بتاعهم ومع ذلك ومع انت مجرب انت من خايف من الحكومه انا عم نجرب خير شفاتك كلهم ولا واحد الفريق بيجاي بيجاي بعدين بيقول لك كبغت دي المرايه برضه جاي لك في مقلب الشبوت بيقول لي جاي انا جاي في النهايه مقلبك ورتك بعقيده بتاع الشرك يملك اجباد تطلع بعد كنت ذل حر تبقى عامل بعد كنت ذل حر جاي جاي الجامد دخلك بكاك سمانتك وتعفن الشيء قال له الشيخ الله يا انا قال انتم مبارك يبرك في الجمل يكتب نفسك ففحصل الذنب بالله يعني تعمل تومن توحد الله وتعمل عمل صالح وترجو رحمه الله سبحانه ده الجواب على السؤال الاول السؤال الثاني انت قال طارق جامع من سخطير والله دي ممكن ابتلاءات انا ما عندي لها جواب لكن قال مع انه بيذكر الله وكذا ما بركيز من سخطير والله ما في جهين تاسع لازم اجل أن أن, ان ان ان تذكر وان تكون من ذاكرين وان وان تقرا وتفهم الفهم, الناس الفهم اصلا الناس الفهم ما كله واحد عشان كده التفاضل بين ال, حتى بين العلماء ذاكر انت قال حتى حتى قاعد غادي يكون يكون عنده شهاده والله حتى غادي يكون عنده كريدي عادل كده دكتوره لكن واتو غاشم الله يتكلم له في موضوع كده والله ده لكن ما قدر تاثره ما انا ما مع عندهم ولا توصلهم ما ما يفهم ذات معنى فالاناد يتفاضلوا بالفهم عشان كده علي ابن ابي طالب سوي لما الناس بتقول له في عند بيته كده قالوا له هل خاصكم ان نبي ذات وسلم بشيء هل انتم كان كان البيت عندكم حاجه خاصه بكم قال ما خصنا بشيء الا فهما ياتيه الله عبد من عباده يعني حتى الفهم ده مش سب بتلقى الراجل كوفي عربي هتفهمه في سنه واه ما هو فواحد تلقاه مره مراته يعني ما فاهم يجروا باي شغل يجروا وحتى بيدخل في العلوم في الموضوع ده العلوم بتتلخ الناس بتطلع في هذا وممكن تاخد يدي انت واحد يديك معلومه غلط هو مجانن يقول لك ده انت بيكذب انا عارفه له احتمال يكون ما فهم واحتمالكم هو جرم فاحق لكن غير الحقيقه لا كل وارد لكن الجواب على السؤال انه الناس بتفاوتوا في في مراتب الفهم وان انت اسال الله عز وجل ان يجعلك من الذين قال فيهم انا بعث الله به خيرا وفقيه في الدين يعني يفهم يفهم يفهم يفهم ويفهم ويفهم الدين ويفهم الكلام الذي ينفعوا ايضا وان كان ليس بالدين هذا صلى الله عليه محمد وعليه الصلاه والسلام